نعم، الربا محرم لقول الله تعالى وحظر الربا وما بعدها من الآيات وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه الربا محرم في الكتاب العزيز. والسنه المطهره واجماع المسلمين الذين يعتد بقولهم فهو محرم باتفاق في الكتاب في قوله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا صريحه وفي الوعيد الشديد الذي توعد الله جل وعلا به من يتعاطى الربا في الآيات التي في آخر سورة البقرة يقول الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا هذا كلامهم واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذا وعيد شديد والفضيحة في عرصات القيامة عندما يقومون من قبورهم ما يستطيعون المشي مثل الناس وإنما يمشي الواحد منهم ويسقط يمشي ويسقط ترجح بهم بطونهم بيوتهم بطونهم كالبيوت العظيمه والعياذ بالله يفضحهم الله جل وعلا امام الملا بأنهم اكله الربا والعياذ بالله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 المرابي محارب لله ورسوله يخرج للميدان بسلاحه ليحارب الله ومن حارب الله فهو مغلوب وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره فهذا تحريمه في كتاب الله وفي غيرها من الايات وتحريمه في السنه قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات هذه أكبر الكبائر المهلكات الموبقات المهلكات تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله ما قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا كذا وكذا وكذا لا. حتى يتشوقوا إلى معرفة السبع هذه ما هي يتجنبوها قالوا ما هي يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هذه سبع وهذه أكبر الكبائر اجتنبوا السبع الموبقات مهلكة واكل الربا من السبع الموبقات فهذا دليل على تحريمه وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه خمسه ملعونون في كل معاملة ربوية الكاتب والشاهدان ما أكلا شيئا وإنما اعانا على الإثم والعدوان فاستحقا اللعن ولو أن المسلمين تضامنوا ضد من يتعامل بالربا ما وجدوا من يكتب لهم ولا من يشهد على معاملاتهم لربما توقفوا عن المعامله السيئه لكن لما وجدوا من يكتب ووجدوا من يشهد استمروا في هذا فالثلاثه الكاتب والشاهدان اعانوا على الاسم والعدوان فاستحق اللعن والعياذ بالله واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله فآكل الربا وموكله يعني الذي يأكل يأخذ والذي يعطي والكاتب والشاهدان كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على تحريم الربا أجمع من يعتد بقوله من علماء المسلمين على أن الربا محرم فلا ينظر لمن التمس الحيل أو أفتى بجواز بعض المعاملات الربوية جاعما أن هذا من باب الضرورة لا لا ضرورة هناك مجال واسع للكسب والعمل غير موضوع الربا فالربا محرم بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين نعم وهو على ضربين وهو على ضربين يعني نوعين قسمين هو على قسمين على ضربين يعني الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئه ربا الفضل الزياده وربا النسيئه الاجل وياتي تفصيلهما نعم وهو على ضربين ربا الفضل وربا النسيئه والاعيان على الربا فيها سته مذكوره في حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه ربا الفضل الذي هو الزياده مثلا يعطيه مائه ريال ويسجل عليه مئة وعشرة او عشرين أو خمسة أو سبعة زيادة على ما أعطاه هذا ربا الفضل ربا النسيئة يعطيه دراهم بدراهم مؤجلة بدراهم مؤجلة قد يجتمع ربا الفضل وربا النسيئة مثل أن يعطيه مئة ريال ويسجل عليه مئة وعشرة يسددها بعد شهر أو سنة أو أقل أو أكثر هذا فيه ربا فضل وربا نسيئه يعطيه عشرة بأحد عشر نقدا هذا ربا فضل والأعيان المنصوص على الربا فيها ستة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ستة أنواع نص من النبي صلى الله عليه وسلم في الربا فيها وهي. نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أرباء بيع الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيع البر بالتمر كيف, شئتم بيد الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد رواه مسلم هذه الأعيان المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم الربا فيها وهي الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح ثم إن العلماء رحمهم الله تلمسوا العلة في التحريم فألحقوا ما كان مثلها في العلة ومعنى الحديث الذهب بالذهب مثلا بمثل يعني إذا أردت أن تبيع ذهب بذهب فليكن مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ما يجوز أن تبيع عشر قرام ذهب جديد باثنى عشر قرام ذهب قديم هذا ربا عشر قرام بعشر قرام سواء بسواء ويلزم ان يكون يدا بيد فبيع الجنس بجنسه يلزم فيه شيئان وهو وهما التساوي والنقد يدا بيد ذهب بذهب يلزم أن يكون يدا بيد وأن يكون مستوي تمر بتمر يلزم أن يكون يدا بيد وأن يكون مستوي متساويان فمن زاد أو ازداد يعني أخذ أو أعطى الزيادة فقد أربى يعني وقع في الربا بيع الذهب بالفضه كيف شئتم بشرط واحد وهو ان يكون يدا بيد فاذا بيع جنس باخر بجنس اخر من الربويات فيلزم فيه شرط واحد، لا يلزم التساوي بين البر والشعير، ولا يلزم التساوي بين البر والتمر، لا، وإنما يكون البيع يدا بيد، بيع البر بالتمر كيف شئتم؟ يعني بيع صاع البر بصاعين من التمر او اقل او اكثر كيف شئت بشرط ان يكون يدا بيد وبيع الشعير بالتمر كيف شئتم بيع خمسة اصع من الشعير بصاعين من البر او اقل او اكثر لا حرج او من التمر لا حرج بشرط أن يكون يداً بيد يداً بيد رواه مسلم هذا الحديث في صحيح مسلم فأخذ من هذا أن النوع إذا بيع بنوعه مثله فيلزم أن يكون يداً بيد وأن يكون مستوي وإلا فلا يصح واذا بيع بغير نوعه وجنسه باع تمر بشعير مثلا فلا يلزم التساوي وانما يلزم ان يكون يد بيد بيع الذهب بالفضه ما يلزم فيه التساوي لان الذهب اغلى من الفضه وانما يلزم ان يكون يدا بيد يلزم القبض في المجلس فبيع الربوي بربوي ان كان من جنسه وجب امران التساوي والقبض وان كان من غير جنسه وجب القبض في المجلس ولا يلزم التساوي ففهم من هذا ان الرجل اذا كان معه ذهب يريد بيعه ويشتري بدله بذهب اخر ان تراضيا على انه ياخذ هذا بهذا وزنا بوزن يدا بيد فلا باس يقول معي هذه السبيكه اريد بها ذهب مشغول وزنا بوزن يعطيه بشرط ان يكون متساويان في الغش الذي فيهما لان مثل السبيكه تكون عيار 24 وعشرين والمشغول غالبا يكون عيار واحد وعشرين او عيار 18 عشر او اقل من ذلك فمعناه إذا قيل عيار واحد وعشرين أنه ناقص ثلاثة إقرامات عن الكامل فلا بد أن يكون مستوي بسلامته من الغش يعني عيار واحد وعشرين بعيار واحد وعشرين متساوي في الوزن ولا يصح أن يباع عيار واحد وعشرين بعيار أربع وعشرين مثلا في فرق بينهم إذا كان معه ذهب قديم ويريد استبداله بذهب جديد ومن المعلوم أن بائع الذهب لا يعطيه وزن القديم ذهبا جديدا ما يستفيد شيئا أو يخسر ما هي الطريقة أن يبيع الذهب القديم بيعا ناظا يعني بيعا صريحا فإذا باعه واستلم قيمته فله أن يشتري بدأ بذهب جديد بحسب السعر الذي يتفقون عليه له أن يشتري مثلا يبيع الغرام من القديم بثلاثين ريال فيقبض القيمة ثم يشتري الذهب الجديد الغرام مثلا بأربعين ريال أو أقل أو أكثر يجوز بس لا يبدل ذهب بذهب ولا يبدل فضة بفضة، فإن اشترى ذهبا بدراهم أو ورق مثلا، فيلزم القبض في المجلس، فلا يصح أن يقول أعطني هذا المجول أو القلادة أو غيرها مثلا. بألف ريال واحضر لك الألف غدا إن شاء الله هذا ما يجوز كذلك لا يجوز أن يقول أعطني هذا أريه أهلي اشتريته أنا الآن بألف لكن على شرط أني أريه أهلي فإن أعجبهم فبها وإلا أرده عليك هذا ما يجوز لأن الأشياء التي يدخلها الربا ما يجوز فيها خيار الشرط وإنما إذا أراد أن يستشير يأخذه قبل إجراء العقد قبل إجراء البيع ويريه أهله فإذا ناسب لهم مثلا جاء إلى محل الذهب وتبايع واشترى معه فإن كان صاحب الذهب مثلا لا, لا يعطيه الذهب وهو لم يدفع شيئا ويخاف عليه يعطيه مثل نرهانة يعطيه رهن يعطيه دراهم بدون بيع ولا شراء يقول خل هذا الألف عندك واعطي الذهب أريه أهلي فإذا ناسب لهم جئت إليك وأجرينا العقد اشتريت منك ثم يسدد له من الدراهم التي عنده وكذلك لو اشترى بر بشعير عنده مثلا شعير كثير ويريد شيء من البر والشعير جنس والبر جنس اخر مثلا فاشترى صاعا من البر بصاعين من الشعير يصح لانهما جنسان لكن يلزم القبض في المجلس ما يصح يقول اعطي عشرة آسع من البر واتيك غدا إن شاء الله بعشرين صاعا من الشعير لا ما يجوز هذا يلزم أن يكون يدا بيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان بيعوا هذه الأشياء التي ذكرها وبيع البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيع التمر بالشعير وبيع الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد نعم واختلفت الروايه في عله الربا على ثلاث روايات ال... هذه السته المنصوص عليها التمر بالتمر والزبيب بالزبيب والشعير بالشعير والبر بالبر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح بيعوها كيف شئتم اذا كان يدا بيد ما فيها الزبيب فيها الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح هذه سته المنصوص عليها ما هي عله الربا في هذه السته عله الربا يروى عن الامام احمد ثلاث روايات في العله هل هي عله الوزن والكيل فيلحق الربا كل مكيل وموزون سواء كان مطعوما أو غير مطعوم أم هي علة الطعم فيدخل الربع كل مطعوم سواء كان موزونا أو غير موزون مكيل أو غير مكيل أم هي علة الطعم والكيل فيدخل الربا كل مطعوم مكيل وما ليس بمطعوم أو ليس بمكيل ولا موزون فلا يدخله الربا ثلاث روايات نعرفها بالاستقراء إن شاء الله نعم واختلفت الرواية في علة الربا ثلاث روايات فأشهرهن أن علته في الذهب والفضة الوزن والجنس فأشهرهن أشهر الروايات الثلاث أن علته يعني سبب تحريم سبب وجود الربا فيها في الذهب والفضة الوزن والجنس يعني أنهما جنس واحد عمله أنهما أثمان الذهب يسمى أثمان والفضة تسمى أثمان لأنه يشترى بها وفي الزكاة مر علينا زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة فالذهب والفضة الوزن يعني أنهما موزونان والجنس أنهما جنس واحد أثمان يعتبر قيم وفي غير الذهب والفضه ما هي العله نعم وفي غيرهما الكيل والجنس وفي غيرهما الكيل والجنس يعني انهما انهما مكيلان وانهما جنس واحد فلا يباع احدهما بالاخر متفاضلا الجنس مع الكيل نعم لما روي عن عمار انه قال العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين فما كان يدا بيد فلا باس به انما الربا في النساء الا ما كيل او وزن هذا م. هو الشاهد الا ما كيل او وزن يقول ما روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال العبد خير من العبدين يعني قد يجوز يباع الرقيق الواحد برقيقين أو ثلاثة رقيق واحد مثلا متعلم فاهم أو طالب علم برقيقين أو ثلاثة عمال والثوب خير من السوبين كذلك قد يبيع ثوب واحد من نوع جيد بثوبين أو ثلاثة من نوع ردي فما كان يدا بيد فلا باس به ما كان يدا بيد يعني بيع في الحال إنما الربا في النساء يعني ما يجوز يقول أعطيك هذا العبد حاضر فاستخدمه على أنك بعد سنة تعطين عبدين رقيقين هذا ما يجوز الا ما كيل او وزن ما كيل او وزن فلا يجوز فيه الزياده هذه استدل بها على هذا القول ان عله الربا الكيل والوزن ان ما كيل او وزن فلا يبادل بينهما متفاضلا وإنما لابد أن يكون متساويا نعم. ولأنه لو كانت العلة الطعم لجر الربا في الماء لأنه مطعوم قال الله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني يقول معروف إن الماء لا يدخله الربا فلو كانت العلة الطعم في الأشياء البر والتمر والشعير والملح لو كانت العلة الطعم دخل معها الماء والما ليس معها لأن الله جل وعلا سمى الماء مطعوم بقوله ومن لم يطعمه فإنه مني إن الله مبتليكم بنهر الآية نعم فعلى هذا يحرم التفاضل في كل مكيل او موزون من جنس سواء كان مطعوما كالقطنيات او غير مطعوم كالاشنان والحديد ويجري الربا فيما كان جنسه مكيلا او موزونا فعلى هذا يحرم التفاضل في كل مكيل أو موزون من جنس مكيل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه لأنه يدخله الربا. فمثلا بر ببر هذا مكيل يحرم فيه التفاضل ويحرم فيه النساء لأنه جنس إشنان بإشنان حديد بحديد الحديد موزون والإشنان مكيل مثلا فيدخله الربا ولو لم يكن مطعوما لو لم يكن مأكولا لأنه مكيل أو موزون علة الربا على هذا هي الوزن فإشنان بإشنان يلزم أن يكون يدا بيد وأن يكون متساويا إشنان بشعير الإشنان مادة من حطام الشجر شجر الإشنان تغسل به الملابس والأيدي بدل الصابون منظف اشنان بشعير يجوز فيه التفاضل ويجب أن يكون يدا بيد لأنه مكيل بمكيل وعلة الربا قلنا الكيل فيلزم فيه أن يكون يدا بيد ولا يلزم التفاضل لأنهما أجناس سواء كان مطعوما كالقطنيات القطنيات الحبوب التي تقطن وتجمع وتبقى تدخر مثل حب الرشاد وحب الحلب وسميره ونحوها هذه الاشياء ومثل الباب